وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين آمين نواصل لقاءنا مع مقدمه التحقيق لكتاب شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى وقد افتتح المحققان الشيخ زهير الشاويش والشيخ شعيب الارنوط حفظهما الله تعالى افتتح المقدمة بقولهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعده فهذا كتاب شرح السنة للإمام المفسر المتقن والمحدث الجليل والفقيه البارع محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي نضعه بين يدي القراء لأول مرة بعد أن اضلعنا بأعباء تحقيقه وضبطه وتخريج نصوصه على نحو النرج أن نكون قد وفقنا فيه وهو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيبا وتنقيحا وتوثقا وإحكاما وإحاطة بجوانب ما ألف فيه وانشئ من أجله وهو يبين عن سعه اطلاع على الحديث ونقلته ودراية بالروايات وعلالها ومعرفة بمذاهب الصحابة والتابعين وائمه الأمصار المجتهدين وأمانة في النقل والتحقيق في اللقاء الماضي بينا أنواع كتب السنة وكيف خدم علماء السنة السنة وكيف قام علماء الحديث النبوي بدورهم نحو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضربنا انواعا للكتب التي صنفوها في اتجاهات ومناح شتى وقد فاقت الثلاثين نوعا من أنواع التأليف في كتب السنة النبوية من ضمن ما قاله المحققان حفظهم الله تعالى إن كتاب شرح السنة الذي نحن بصدد التعليق عليه يبين عن سعه اطلاع على الحديث ونقلته هذا الكتاب الذي حوى وضم في صفحاته أربع ربعمية وعشرين حديثا تشمل أمور الدين كلها اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت تسمى بالإيه؟ بالجوامع المجموعة في قولهم عارف شامت وقلنا التمن أنواع فصلناها فهذا الكتاب حين ندرسه ونتعرف عليه يبين عن سعه الطلاع على الحديث ونقلته احنا عندنا الحديث ونقلت الحديث أما الحديث فهو كما شرحنا في اول لقاء ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه قبل البعثه او بعدها حتى الحركات والسكنات يقظه او مناما وكذلك ما اضيف الى الصحابه والتابعين قولا لهم او فعلا او وصفا ده كل يدخل في معنى اليه الحديث او السنه او الخبر او الاثر وإحنا قلنا جمهور العلماء على إن الأربعة بمعنى واحد وفي تفصيلات خفيفة هتجي في محلها حديث سنة خبر أثر معناها كل الأربعة دهياً اللي احنا قلناه من شوية فكتاب شرح السنة يبين عن ساعة اطلاع على الحديث بالمعنى الذي ذكرناه فالإمام البغوي كان موسوعياً عنده دراية واسعة بالحديث النبوي في تصنيفاته التي شرحناها طيب اطلاع على نقلة الحديث النقل اللي هم الرواه جمع ناقل وليس كل من ينقل لنا العلم نحمله عنه بل إننا لا نحمل العلم إلا عن العدول الثقات الضابطين المتصفين بالدين والورع المتأهلين لحمل العلم وإلا فلو حملنا العلم عن كل ناقل لوقعنا في خطر عظيم بل خطر داهم بل لضاعت أصول الدين لكن الله عز وجل أبى إلا أن ينقل هذا الدين في كل عصر إلى أن تقوم الساعة عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله العدول اللي هم إيه عرفوا أشهدوا ذوي عدل منكم العدل اللي هو صاحب الدين وصاحب الدين اللي هو إيه الذي يقيم الفرائض ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويبتعد عن خوارم المرؤة انت شايف الاربعة دولة ده ده بند أول يشترط في من ينقل لنا العلم أن يكون عدلا عدلا يعني ايه؟ صاحب دين يبقى حيخرج بقى من الكافر والفاسق ده مش هيبقى معانا والمبتدع ده مش هنحمل عنه فيما يتعلق ببدعته إلا أن تكون بدعة مكفرة فلا نحمل عنه مطلقا يبقى لا نحمله العلم إحنا بنتكلم عن علم ايه دلوقتي؟ الشريعة سواء بقى الحديث النبوي أو غيره كل ما يتعلق بالدين علشان ما ندخلش مسألة الطب والهندسة والتجارة والزراعة والكلام ده همتكلم عن الدين هنحمله عن العدل والعدل هيخرج به طالما اشترطنا الشرط ده الكافر فلا نحمل عنه علم الدين حتى يسلم فلو كان كافرا واستمع إلى علم ووعاه وحفظه وضبطه وأتقنه ثم جاء يحدثنا وهو كافر ما زال على كفره نقول له متأسفين فيأتيك بتسجيل للشيخ الذي سمع منه يقول لك طابق كلامي على كلام الشيخ حتلاقيني ما خرمتش حرف واحد تقول له برضو متشكرين ده في الشهادة على الأموال والابضاع يعني الأعراض يعني الزواج لا نقبل إلا العدل لما يجي واحد يجيب شهود علشان فلان ليه خمس تلاف أو عليه خمس تلاف أو فلان يتجوز فلانة أو كذا ينفع فاسق ما ينفعش ده احنا بنقبل شهادة العدل ونشترطها فيه في الاموال علشان نقول المال ده بتاع فلان ودي زوجة فلان او ده زوج فلانه افلا نشترط العداله في الدين ده من باب اولى اذا اشترطناها في الدنانير والدراهم افلا نشترطوها في العقيده والحلال والحرام طيب تحمل العلم وهو كافر واتقنه ثم اسلم فجاء يحدثنا نقبل عنه ولا لا نقبل لانه جاء بالاصل بالشر طيب العدل حيخرج به الفاسق واحد مسلم لكنه يشرب الخمر والخمر يشربها كبيرة من الكبائف أم الخبائث ومن مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن كما ورد في الحديث أو واحد مسلم لكنه يغتاب الناس بصفة مستمرة أو يأكل الحرام ويتعامل بالربا وهو حافظ واعن كمبيوتر الكمبيوتر ممكن يغلط وصاحبنا ده ما يغلطش وتكتب ورا منه في دفتر او كراسة وتيجي بعد سنة او عشرة طابق كلامه تلاقي الاصل تقول سبحان الله يا له من حافظ تيجي تبص العدلته تلاقيه شارب خمر او مغتاب او اكل للحرام او عقل والديه او مؤذي لجيرانه الى اخر صور الكبائر لو حلف لنا على المصحف ايه ايه نقول له متشكرين نأسف خارج الخدمة ده أنا طبقوا الكلام نقول له ريح نفسك الفاسق لا يحمل عنه العلم تبغي العلم اللي أنا حفظته ده يرؤ فين ضيعت نفسك عشان كده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو بيترجم وبيبين أخبار من حملوا العلم في كتابه تاريخ الإسلام ده أكتر من خمسين مجلد وفي كتابه سير على من نبلاء وعشرين مجلد فبيجيب بعض, بعض الحفظة الذين بلغوا مبلغا عظيما في الحفظ لا يخرمون حرفا ويتعجب يقول كان آية في الحفظ آية يعني إيه ففي زيه إلا أنه ضيع نفسه بفسقه حدش بصله شايف معنى على الإمام البغوي على ساعة اطلاع بالحديث ونقالته مش هيجيب لنا الحديث عن أي حد ده هيجيب لنا الحديث عن العدول العدل الذي يقيم الفرائض يجتنب الكبائر خد بالك من اللي جاي، لا يصر على الصغائر يبا بيعمل الصغائر ولا لا بيعملها بس ايه اه ولم يصر على ما فعله، وبيلح نفسه بفرعة لأن اللمم والصغائر لا يخلو منها أحد وإلا لو قلنا ولا يفعل الصغائر يبقى احنا عايزين ملك إنما اجتناب الكبائر ده سهل إن شاء الله عز وجل سهل لأن الكبائر معدودة ومحدودة ولا غير معدودة ولا محدودة معدودة ومحدودة يعني نقولنا قلنا سبعة ونفصل منهم نقولنا قلنا سبعين ونفصل منهم إن قلنا ربعمية وشوية برضو مازالت محدودة وأوسع كتاب بي لنا الكبائر في مجلدين ضخام حوالي ألف صفحة اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام الهيتمي ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني الزواجر عن اقتراف الكبائر ده مجلدين وصل قرابه قرابط كبيره كبيرة إلا ميزد وفي كلام يعني ممكن نختزلهم من نهاية محدودين لكن الصغائر يقدر حد يكتنبها ما يقدرش ما يقدرش إلا ليه إلا اللمم لكن مطلوب منك لما تقع في الصغيرة إيه اللي يحصل؟ ترجع بسرعة إنما أقع في الصغيرة واستحلاها استحلاء المعصية بقى واستلطاف المعصية ويوميا نستمر فيها هو ده اللي ابن عباس وضع لنا القاعدة بتاعته وقال الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر إزاي؟ ده هي صغيرة انت تخليها كبيرة إزاي؟ هي مش هتبقى كبيرة بوصف ان هي صغيره ما تجيش هتبقى كبيره بوصف ايه الاصرار اه بس الاصرار ورا منه ايه بقى ايه اللي ورا السطر الاستهانه لان اللي يداوم على الصغيره اصرارا بيديني اشاره انه استهان بهذه الصغيره كبر دماغك يعني طالما هيكبر الجمجمه احنا هنكبر الصغيره علشان هو ايه يخاف على نفسه الاصرار على الصغير وحولها كمان فهم رواه الحديث او رواه العلم فابنشترد فهم ألا يصروا على الصغير بيننظفوا نفسهم بسرعة الحاجة اللي بعد كده قلنا عليها ويجتنب خوارم المرؤة يعني خوارم المرؤة انخرام الشيء يعني القذف فيه الطعن فيه المرؤة يعني ايه دي جميلة اول مرؤة دي ما تلاقيهاش في دين زي ديننا صراحة يعني بالتوفية الكاملة ديا وفي كتاب في بيان المرؤة وعلى فكرة المروءة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة يعني ما يكون في مكان مروءة قد لا يكون في مكان آخر مروءه عشان يراعى البعد المكاني والبعد الزماني وهناك بعض المروءات متفق عليها عند الناس جميعا لا تختلف من عصر إلى عصر ولا من مكان إلى مكان ألف فيها الشيخ العلامة المحقق المدقق خادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيده مشهور ابن حسن آل سلمان تلميذ الشيخ الألباني وهو أردني ألف فيها كتابا فاق الثلاثمائة صفحة في إيه تحت عنوان كده المروءة وخوارمها يعني اللي ينقضها لأنه لو سقطت مروءة إنسان إيه اللي يحصل له خلاص لا تقبل ايه شهادته ولا روايته ضيع نفسه فببساطه المروءة هي إيه يقول لك ملكة النفسانية حاجة جوة الإنسان شبيها بالفطره كده ملكه النفسانية تحمل الانسان على اجتناب القبيح وما يذم عليه وفعل الحسن وما يحمد له يعني ايه اللي هي الذوق العام البلد عرفها ايه في بعض التقاليد والعادات حتى لو ما جاش بها الشرع بس ما بتصدمش الشرع مثلا وضع رجل على رجل كده وانتاعد على الكرسي أو على الكنبة في حاجة في الشرع فيها لا ما فيش إنما وانت نايم على ظهرك في ناه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع إحدى قدميه على الأخرى ده في ساعه ما يبى نايم على ظهره ليه لأنه لعله تنكشف عورته إنما وهو قاعد على الكرسي مش متحققه يبى معنى كده لو أمن الرجل وهو مستلق على ظهره أن تنكشف عوراته خرج من حد النار يبقى ب... أنا بتكلم دلوقتي بخصوص المسألة واحد أعد الكرسي وحطت رجلة على رجل مازال عندنا في الأرياف لو واحد قاعد كده حطت رجلة على رجل يقولوا له إيه يقعد عدل ويتكلم عوج ولا بيقولوا إيه ولا العكس لا خلها كده تيجي انت معد على واحد وهو حطت رجلة على رجل قدام البيت ومنزلش رجله لما شافك ده في الارياف كده ما بيتقولوش سلام عليكم يقول لك بعد كده انت عديت عليها ما عديتش التحيه ليه يقول له مش لما تحترم نفسك حاطط رجلي على رجله انا معدي من عليك ليه لما تحترم نفسك بقول لك سلام عليكم ما زال عندنا في الريف الله اعلم بقى ماتت ولا لسه بس انا اعتقد ما زالت لو واحد ماشي ياكل سندوتش في الشارع تبقى فضيحه يقول لك شوف العايب عايب شايب بقى شوف شوف والله اهله مربوه تاكل في الشارع أقليل الأدب انت تخيل ديا عندنا في الريف مصن الريف ده كان الأصول فيه مازالت يعني بعد ما دمرها بقى الفضائيات والفوضويات والفضاحيات ما عادش في ريف من مدينة كان لو واحد تبول على قارعة الطريق تبقى دهية انت شايف المسألة عامله ازاي طب انت لو رحت مثلا في بعض البيئات هتبص تلاقي إني من اتيكيت الأعدة وكماليتها ان يحط رجل على رجل تيجي تقول عليه بالمنظور بتاعك ان دي طب بلاش هجيب لك كلمه سمعتها من الشيخ الحويني ربنا يديله الصحه قال ان هو لما دخل كليه الالسون وكان المدرج مزدحم فعايز يقعد كده قدام فقال لواحد واحد ايه انزاح شويه انزاح احنا عندنا في الريف نزح شوية عادي خالص وسع خد يمتك خد لك جنب كده فقال له نزح فكان قاهري بقى زميله فقام قال له ايه نزح دي وانا بكبرت فهو قال له لا يا ام والله انا مش قصدي حاجة انا قصدي اقول لك يعني انزح شوية قال له تاني قال له خد يمتك شوية خد ناحيتك قال له اه كده انت شفت البعد في العرف ففي كلمات في اماكن تستهجن تبقى كبيره وفي كلمات في اماكن اخرى هي هي عادي ما حاجة حاجه فيبقى ينبغي عليه ان يراعي عرف اهل بلده انت بالك ليه ليه علماء الحديث اشترطوا الشرط ده ما المسألة كده اصله عايز اللي يحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام يكون في مال العين يكون له قيمة في الناس إنما لما يبقى هو بيغلط في العادات والأعراف المتفق عليها كان ظم عيشي ما بيخلفش شرع ربنا وقاعد يكسر فيها لما يجي وقال رسول الله الناس حد بص له بعين كبيرة ولا بعين الاستصغار يبقى بالتالي حيهينه حديث النبي عليه الصلاة والسلام سأيت ما يقوله لأنه مش هيهتموا به يقول لك أخي ده هفلان ده اللي مش عامل حساب لحد ولا حد ما يعينه يبقى في الحقيقة هنا من اللي راح في النص حديث النبي عليه الصلاة والسلام انت شايف العلماء اشترطوا الحد فين اللي هي بقى الذوق العام فهنا الامام البغوي كان على ساعة اطلاع بالحديث ودراية بالروايات وعلالها ماهو ليس كل حديث جاءنا يتنطبق عليه الشروط من حيث الظاهر نقول حديث صحيح لا علماء الحديث بيسموهم علماء النقد عارف النقد يعني ايه مش النقد اللي هو العملة لا نقد الشيء بيان الأصيل من الزائف أو من البهرج زي ما بيقولوا الأصل من المغشوش أقول لك زي ايه ممكن يبقى من برة هي حتة دهب وتقول ده ومصنوعة صنعها هي ما شاء الله وتقول دهب ايه ده وتسوي كم وتلاقيه تشتري بكم والعيار بك العيار 21 بكام 300 أنا انت عليك راجل طيب حد يقولك بمئتين بس ما تقولش الحد أنا بس عشانت راجل طيب وتروح تدور عندي عن حد الحج سيد علي وم يقولك ايه <تصفيق> ده قشره ده صيني من أبو ثلاثة ساخ إزاي ده أنا الموضوع والحب. أنا دخلت ما أعدت عند واحد صائغ بيشتغل في الصياغ وهو يعمل في علم الحديث وتلمذ للشيخ مقبل ابن هادي الواديعي فقعد عنده في المحل فشاف واحدة لابسة ذهب قال دعيار 18 بيننا وبينها 3-4 متر كده واحدة تانية ذهب دهب دعيار 21 طبعا هنا عشان نعرف 18 من 21 هنمسك حطة الذهب. وندور الختم فين؟ ونجيب النظارة المكبرة أو المعظمة وفي النهايه مش هنعرف برد ايه اللي خلاه عارف كل ده؟ اسمه النقد بقى ده بيسموه الصيرفي يعني الصيرفي عارف الصراف؟ انا عند الراجل في الخزنة كان بيعد كده خمسينات خمسينات خمسينات وقفت ايده رح مطلع واحدة على جنب عد عد عد طلع اربع خمسينات متزورة إحنا لو عادنا ليل ونهار وجبنا الشمس مع الشمس ونعمل الخمسين جنيه في الشمس كده ريح نفسك تقولوا حرفتها ازاي ايده خدت على الأصل والمزيف هو نفس القضية علماء الحديث الذين تربوا في مدرسة الحديث وكانوا يستمعون الحديث من سن كم سنة؟ سنتين والله أنا اشتغلت في رسالة دكتوراه على أحد كتب العلماء في القرن السادس الهجري كنياته أبو موسى المديني أبو موسى المديني من أصفهان أصفهان دي في إيران حاليا أو أصفهان آه أو أصفهان فأصب... وكانت إيران سنة كلها بس جات الدولة الصفوية دبحت أهل السنة والنظام معروف دلوقتي يعني أبو موسى المديني لقيت في الكتاب بتاعه اللي أنا بحققه في رسالة الدكتوراه مكتوب كده يقول أحضرني أبي في مجلس الشيخ فلان وأنا ابن سنتين كانوا بيحضروا عيالهم هم عندهم سنتين يسمعوا ليه؟ العلم طبعا هو ودي الوقت بيسمع وبيتكتب اسمه كانوا زمان أي حد بيحضر بيكتبوه في مجلس السماع كل واحد معاه كشكول بيكتب فيه يكتب في الآخر بعد انتهاء المجلس حضر هذا المجلس فلان أنا لقيت كده مكتوب على النسخ كده حضر هذا المجلس فلان الفلاني. وابنه وحفيده كده وفلان وفلان وفلان وتلاへي في كل اللاعدين كل واحد كتب الثانيين فانت كتب اسماء الاخرين والاخرين كتبين اسمك وهكذا فشوف من سنتين وهم بقى قالوا الوحد اتحمل العلم من سنة كام من سن كام خمسة سبعة عشرة خمستاشر تلاتين اختلاف اهل العلم بقى ولا يقديه سنت كام يعني هو عنده عشرين ولا خماص ولا تلاتين ولا اربعين المهم ان قالوا يتحمل العلم من ساعة ما يميز يعني يعنيし يميز يعرف يفرق بين الاشياء يقول لك هذي دي برتقانه ودي جوافه ده فيل وده زرافه هذا حمار وهذه بقره كده يعرف يفرق بين بين الاشياء انا قرات في جريده المصريون العدد العدد الخميس اللي فات في الصفحه الثانيه في اقصى الشمال كده فتاه في المنوفيه عندها 11 سنه اسمها وسام تحفظ القران كاملا ودرست مقرر الإعداد والثنو وتفوقت على قريناتها وحظيت بمكافأة شاملة من المحفظة الزار يعني لحد ما تخلص التعليم وحفظت أمها أحد عشر جزءا من القرآن الكريم ولها أختان واحدة تحفظ ثمانية أجزاء أخرى عشر تقريبا وتتقن هذه الفتاة وسام بارك الله فيها وفي أهلها اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامه إذا كان كده في اللغة المادية امال بقى مع اللي هو ولقد يسرنا القرآن للذكر بقى. امال مع السنة النبوية امال مع الشريعة فابنك هاته يسمع ومسيره بعد كده إيه يأدي هو بيخزن وفي مرحلة التلقي والتخزين وهو عنده مساحة التخزين إيه واسعة وفضية ومش هيهنك خالص إحنا اللي نهنك لأن ملفاتنا مليانة تحضر درس اتنين تلات اربعة حبل العباده طويل والشيخ بدأ يتقل علينا وعايزين حاجات خفيفة كده يا عم الشيخ واخد بالك إنما الأولاد الصغيرين في السن يفضل ياخد منك لحد ما يبدأ يهنك بقى عند سن المراهقة لكن مش هيهنك صراحة لأنه هو تأمن وهو صغير عارف ليه كان الإمام الأعمش رحمه الله عليه بيقعد كل يوم في مسجد الكوفة وحوالين منه صبيان الكوفة صبيان يعني البراعم الصغيرين الاشبال فيمر عليه ناس أنت الاعمى سليمان بن مهران الامام الكبير الفقيه وقاعد مع العيال الصغيرين خليك مع اللحى والشنبات الكبيره يعني الوفود اللي جايه من بره عشان تتعرف عليك وتسلم عليك وتاخد الفتوى المعضله تلاقيه قاعد مع شويه عيال سيب تدريس للعيال لمين للتلامذه بتوعك فهل ويحك إن هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك إن هؤلاء إيه يحفظون عليك أمر دينك وبعض الأئمة الكبار حين كان يجلس ليعلم هؤلاء صغار ويلقنهم حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم وكان الناس يتعجبون ما له يشغل نفسه بالأولاد فكان يقول لهم هؤلاء غرس الدين غرس الدين يعني ده دول اللي حيبقوا بعد كده هؤلاء صغار قوم اليوم سيكونون كبارهم غدا ان شاء الله عز وجل فكان عنده دراية بالنقل النقل نقلة في الحديث احنا عارفينهم من البداية عنده دراية بالروايات والعلل ففي روايه بظاهرها الصحة تشوفها تقول ذهب انما الخبير يقشوفها يقولك ما تتغرش دي مغشوش دي كذا دي مزيفة فاحنا عندنا شروط معينة هيجي بعد كده مش حنقولها دلوقتي هيجي بعد كده في مجاله شروط معينة لما تنطبق على الحديث أقول صحيح لما يختل فيها شرط أقول حسن أو أقول ضعيف وكل ضعيف له مركة يا ترى منكر ولا مقلوب ولا معضل ولا مدلس ولا متروك ولا ولا ولا فساعات الشروط تبقى من برة هلا هلا وأي واحد مبتدئ يقوله آه الشروط كلها متوفرة إذن الحديث صحيح ده لأنه مش خبير ولا صيرفي ولا نقاد ده مبتدئ يجي الخبير السيرف أنه قد يقول له عندك الظاهر في هذا الحديث حسب الشروط من الظاهر من بره أنه صحيح لكن الحقيقة هو ضعيف له علّة؟ علّة يعني سبب خفي لا يظهر إلا للمتمرس أهو كان الإمام البغو كفاية في الحتة دي وعلى فكرة أخطر علوم الحديث على الإطلاق عندنا علم العلل العلل يعني الاسباب الخفيه التي تطعن في سلامه الحديث مع ان الظاهر ان الحديث ايه صحيح ولا يعرفها الا الجهابذه جمع جهبذ والجهبذ هو المختص الذي شرب من هذا العلم حتى النخاع وصل العلم خلاص بقى يصحى ويحلم بلمم البخاري رحمه الله عليه شوف نموذج يعني كان بيحلم بالحديث ما وصل ما ورهش شغلان غير كده كل واحد لابد يعرف تخصصه الدقيق ايه ويمشي فيه ويسخر قدراته له ولو عنده اكتر من تخصص يمشي فيهم وبقية التخصصات الاخرى يخليها ايه جزء من الوقت كده تحبيش يعني فابو حاتم والراق البخاري والراق يعني ايه اللي كان بيقطع له الورق والبخاري يملي عليه يكتب احيانا كده كم لازم البخاري على طول فبيقول احصيت مرة استيقظ البخاري فيها أكثر من ست عشرة مرة من نومه، يصحى ست عشر مرة من النوم يعمل ايه يشرب شاي ولا الجو حر يشم شوية هوا يقولك يولع الشمعة في ويكتب حاجة في الكتاب ويروح ينام ويصحى ويكتب حاجة اتاريه وهو نايم العقل شغال فيفتكر معلومة يقوم صاحي وعمل كده ولذلك تلاقي كتير من المنشغلين بالعلم المهتمين بيفتا خصوصاتهم أول ما يصحى من النوم وجات له معلومة وفي بعض أهل العلم كده بتجيله المعلومات على الوش كده فيوم يقول لزوجته أو الحقلب وراء وقلم حالا مش عايز ما كانوا يعرف لأول ما كانوا المعلومة هتتباح تربا ايه؟ يوم كاتب الكلام أو لو الموبايل جنبه وفيه تسجيل 1 2 3 4 5 6 أول ما المعلومات ولحد ما يتوضى بقى ويصلي ولا يشوف هيعمل ايه ويروح يسجل المعلومة. فالعلماء دول ما وصلوش للدراية بعلل للأحاديث إلا نتيجة التمرس وأنهم عاشوا للحديث النبوي تعرف الشيخ أبو سحق بيعود قدئي زي ما أخبر عن نفسه عشان يدرس الحديث النبوي 18 ساعة في اليوم يخصص للحديث النبوي 18 ساعة في اليوم ومش هو الواحده بقى ده أنت لو نظرت إلى قصص حيجلنا إن شاء الله قصص بعض قصص أهل العلم إن زي الواحد منهم كان يطحن الاكل مثلاً جاي له حته لحمه على شويه رز علشان ياخد الحته اللحمه وشويه رز ومعلقه سلطة ويبدا يطحن شغلانه لو حملته 15 معلقه في طحن 60 ثانيه يعني هيقعد مثلا 8 دقائق ياكل احنا 8 دقايق يعني احنا دلوقتي ما شاء الله فهو بيقول يقول لا هاتوا الأكل مضروب على بعضه يقوموا مفتتين له الأكل وضربينه كده كبيبة كده متفتت ويقوم شربه قالوا ايه ده يقول لهم ما بين مضغه وشربه قراءة خمسين آية انا على مضغ حيفوت مني خمسين آية انما هاشرف في, في دقيقة اروح اجيب في الاربعتاشر دقيقة الخمسين آية وهكذا كان الواحد منهم سبحان الله العظيم يستروا سمكة زي ما حصل مع قصة ابي حاتم يستروا سمكة لما جون مصر ونفسهم ياكلوا يبروا نفسهم التمر حرق قلبهم من جوه تمر ميه تمر ميه فاشتروا سمكاي وكان مجالس العلم بمواعيد مجلس بعد الفجر مجلس بعد الظهر لو فاتهم مجلس الاحاديث هيختل النصاب بتاعها عندهم وهم مش جايين الرحله كده يتفسحوا في مصر ويشوفوا الاهرامات لا دول جايين عشان يسمعوا العلم ده وعايزين يلحقوا عالم ثاني في بلد ثانيه قبل ما يموت بيسابقوا الزمن يعني ف لسه حيشتغلوا في السمكة على مبيضوا اللي سمعوه الفجر جه معادي الدرس اللي بعده قالوا خلاص نروح الدرس رجعوا من الدرس ومعاهم المسوده لسه رجعوا المسودة بتاعتهم حنشتغل السمك جه معادي الدرس اللي بعده بيقول فضلوا ثلاثة أيام على كده أكلوا السمكه نيه بعد كده بعد ثلاثة أيام مفيش مفر بقى طبعا احنا ممكن نضحك والله قصة صحيحة ممكن نضحك على الكلام ده لكن زي ما تعرف بقى الناس دي كانت عايشة مع الروح ومع الدين ما يهمهاش كانت تاكل الصخر بس المهم أوصل للهدف وللغاية بتاعت أو ما وصلش بقى للدراية بالرواة وعلاليها إلا بالنظام ده ومعرفة بمذاهب الصحابة والتابعين هو احنا لازم نعرف مذاهب الصحابة والتابعين امام هو من اللي عصر النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد أنوار التنزيل وتلقى حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة جملة الصحابة ومن اللي نقل عن الصحابة تابعين ونبع صلى قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب واحنا بنقول الخير كل الخير في اتباع من سلف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة التابعين أتباع التابعين فهم أعرف الناس باللغة العربية مواقع الكلمات اعرف الناس بالبلاغه دلالات الكلمات اعرف الناس بالاحكام وتنزيل الاحكام على الواقع فالامام البغوي هنشوف الكتاب ده نقل لنا ألوفاً من مذاهب الصحابه والتابعين في الاحكام والمسائل الفقهيه اولوف قال فلان قال فلان ما هذا مذهب عمر وابي بكر وفوعائشه وام سلمى وفلان هذا مذهب الحسن البصري وسعيد بن مسيب وقتادة هذا مذهب كذا يبا مذاهب الصحابة والتابعين لابد منها لأنهم أعرفوا الناس بتفسير كتاب الله وبتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإمام البغوي على دراية بمذاهب أئمة الأمصار المجتهدين طبعا يوفى من أئمة الأمصار اللي هم بعد القرون الثلاثة الأول لأن العلماء كان بيبزغ في كل مكان إمام بيقود الحركة الفقهية أو الحركة الحديثية أو التفسيرية أو اللغوية أو العلمية وكان الناس يفيدون إليه يعني مثلا عندنا في الإسكندرية كان الدكتور الرجحي استاذ اللغة العربية رحمة الله عليه اسمه إيه؟ عبد عبد الرجحي رحمة الله عليه ليه كتاب اسمه التطبيق النحوي تع 500 صفحة كده أسس به مدرسة نحوية في فهم النحو وتطبيقه شهد له بها المحدثون في أسقاع الأرض وطار كتابه وهذا كله مطير يعني راح بلاه فتلاقي للدكتور عبد الرجح كتير ما يعرفش عنه في سكندرية كتير ما اسكندرية تلاقي الدكتور عبد الرجح الله يرحمه مدرسة لها رواد في كل مكان طب هل هو الوحده؟ لا هتلاقي في أماكن أخرى مدارس في الناح وفي الأزهر في دار العلوم في الأداب اسكندرية في أداب القاهرة واحد في مدرسة في التفسير واحد مدرسة في الفقه واحد مدرسة في كذا كل واحد له نظام كده فأمة الأمصار المجتهدين لهم اجتهادات وفهوم في المساحة التي يجتهد فيها فلما يكون عندي دراية باجتهادات هؤلاء الائمه أستطيع أن ألقح بينها وألقحها وأستولد منها رؤى واقوالا أخرى حينئذ أيسر على المسلمين وأوسع لهم ده كان الإمام البغوا كده وكان عنده امانه في النقل والتحقيق هي دي مشكلة بقى عارف أمانة النقل والتحقيق ايه يعني لما ينقل النص ينقله كله من أوله لاخره من الالف للياء وبالإنجليزي من A to Z لأنه لو ساب أول صط اختل المعنى لو ساب اخر صط اختل المعنى لو ساب كلمة اختل المعنى لا كان عنده أمانة ينقل النص زي ما هو ومش كده وبس مش ينقله من كتاب واحد لا يقولك النص ده في المذهب الشافعي آه يقول المذهب الشافعي له اصول وله فروع وفي متقدمون وفي متاخرون انا هبدا هشوف النص ده متوافق مع كل كتب الشافعيه ولا لا ما يمكن اللي لقى من النص من ائمه الشافعيه اخطا مش الخطأ وارد فيقوم ياخد النص من كتاب من كتب الشافعيه وما يرضاش بيه نقله كامل بس ما يرضاش بيه الا لما يوزنه على كتب الشافعيه الثانيه ده اسمه امانه النقل والتحقيق دي منعدمة كثيرا في زماننا اللي احنا فيه يعني مثلا خد عندك مسألة احنا قلناها قبل كده الجماعة اللي بيقولوا الطواف حول الأضرحة انك تطوف حوالين ليه؟ القبور في المساجد وتبوس الحيطه من فوق لتحت وتبوس العتبة وتبدي الندم جبتوا الكلام منين يا جدعان وتبني قب على الشيخ ومش بعيدة بنت بردان وعايز تولع سجارة يمد ايدي ويولعها لك احنا بنحب أولياء الله الصالحين ومعظم خطبي ودروسي لعلكم تستمعون فيها إلى أولياء الله والصالحين وعيد صورتهم التي ينبغي أن تعود مش الصورة المفترع عليهم بيحكي برضو الشيخ أبو إسحاق أنا بحبه ما هو الجماعة أصحاب الصنع لوحده كل يوم ما يلين ناحية بعض علم الحديث النبوي طبعا أصحاب الصنع ما تفكرش إن أنا ناحية أنا ما أنا بجوار أبي إسحاق الحويني إلا كبقل في أصول نخل طوال هو الله العظيم قزم كده يمشي بين الجبال فالمهم بيقول لك واحد مرة مات في أرضه فالناس قالوا بس لبى في شيء لله عشان مات في أرضه بفيه شيء لله عملوا له قبة ودفنوا في المكان اللي هو فيه ففي واحد حرامي كانت الشرطة بضطرده ناحية كفر الشيخ ناحية سيدهم سالم كده فالمهم ايه طلع يجري مش في وسط المزارع وكان المطرة والطينة والكلام ده فالجماعة بتوع الشرطة ده والمسألة لباخت فوقفوا بقى على جنب ما كملوش هو لقى المقام ده راح داخل فيه فساعد ينفخ, ينفخ... فبيطلع ايه علبة السجار يدف نفسه بقى فبيدور على الكبريت في الجيب التاني اثار الكبريت ويع منه وهو بيجري فبعد ما حط السجارة في بقه صعبان عليه رجعها تاني فبيقول لك بقى كرامة الشيخ اللي تحت ظهرت ايه مد ايده بلولعه وولع له السجارة والقصة دي بتحكى في البلد دي الحد دلوقتي فالمهم نحن نحب أولياء الله وحبهم جزء من ديننا ونتدارس سيارهم ونعطر أنفاسنا بذكرهم ونتعلم من مناهجهم فيجي بقى يقولك بناء القباب على المساجد سنة يا هادي يا رب سنة طب يا راجل قول حاجة تانية كنت أصدأك يعني ان كنت هتكذب كذبه اكذبها كذبه مساويه يعني كده مقربه من بعضها والتمسح بجدران المسائل القبور سنه فين الكلام ده يقول لك لما مات ابو بصير على سيف البحر عارفين ابو بصير بقى في غزوه الحديبيه لما اللي يجي لك مسلم ترجعهولنا واللي يجي لنا مرتد ما نرجعهولكش فاما ابو بصير هرب وراح على سيف البحر والناس انضمت إليه نعم مسعر الحر فالمهم ابو بصير مات النبي عليه الصلاه والسلام بعد جماعه من اصحابه يدفنوه دفنوه صلوا عليه ودفنوه بس لحد كده الروايه الصحيحه فيش أكتر من كدا اصلا على الميت ودفنه ده واجب الروايه ضعيفه المنكره لان في ضعف يسير وضعف شديد كلمه منكر يعني ضعف شديد الروايه ضعيفه المقرر يقول لك ايه وبنوا على قبره مسجدا درواية إيه؟ ايه ضعيفه يجي الشيخ اللي افتى الفتوى باني يسن ان واحد كويس يموت تبني على قبره ابا راح قايل موسى بن عقبه في مغازيه بسند صحيح ان ابا بصير لما مات على سيف البحر دفنه اصحاب صلى على عليه وسلم ودفنوه وبنوا على قبره مسجدا ويقول لك بسند صحيح ويقول لك الحافظ ابن حجر العسقلان خاتمه الحفاظ والمحققين من اهل مصر رحمه الله عليه اورد ذلك في كتابه فتح الباري وقال بسند صحيح نقول له لا ده انت لو بصيت شويه بعد كده تلاقي الحافظ ابن حجر قال ان اللي بسند صحيح لحد دفنوه بعد ما صلوا عليه انما الروايه اللي تلزقت المنكره بنوا على قبره مسجدا فما جابش الكلام ده ما جابوش هو موجود بعد سطرين لانه لو جابه ايه اللي حيحصل؟ هينقض النظريه بتاعته او الحكم بتاعه الامام البغوي مش كده الامام البغوي كان شافعي واحد ائمه الشافعيه الذين إليهم المرجع في فقه الشافعيه في زمانه كان يهمه هو بيشرح الاحاديث اللي تخدم مذهب الاحناف يعمل فيها ايه يهدمها يضعفها حديث يقول لك لا ضعيف او الحديث اللي فيه لفظه منكره بتخدم مذهبه الشافعي مثلا انه يعمل فيها ايه يصححها او النص اللي فيه حبة تخدم مذهبه وشويه ما تخدمش مذهبه يقصه لا ما عملش كده لانه صاحب دين بعيدا عن اللي احنا شايفينه في يومنا دول الفتاوى الايه المتاسقصه والمتلزقه في كل حته هات لي حاجه حرام ما اتحللتش في زماننا حد يقولي الربا اتحلل في زماننا الخمره اتحللت في زماننا اقسم لي بالله بعض الناس من الطبقات الارستقراطيه كما تسمى طبقات الاغنياء اللي فيه عشرات بل مئات ممن اعرف ورجل اعمال بيسيح في الارض عادوا يشربون البيره وبعض الخمور التي لا يسكرون منها من اول مره طالما مش مصنوعه من العنب ومش عارف من الثاني بعد الفتوى الهلاليه العظيمه الكبرى حتى الجواز العرفي اللي من غير ولي اللي هدم بيوت فتوى طلعت من دار الافتاء قالت خلاص ده مذهب معتبر وهو مذهب الاحناف جوزي نفسك يا بنت وبري نفسك تفضلي تعنسي ليه مش مهم ابوك اللي خلفك وكبرك ورعاكي اجيب لك ايه تاني حتى الكلام عن السياسه وأمور السياسة حرموها وقالوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة وهذه مقولة شيطانية نفخها إبليس ونفث بها في نفس قائلها ونحن قلنا من قبل أن الدين سياسة والسياسة من الدين بالمبادئ والسياسة البعيدة عن الدين خراب ومن أراد أن يفصل الدين عن السياسة فكأنما أراد بتر إحدى ساقي الإسلام وقطع إحدى رئتيه كما قال الشيخ الأظهر الشيخ جاد الحق الله يرحمه انت فاين معي المشي المسائل إزاي هات لحدة بس هتقولك فيها قولة حتى اللحية الضباط اللي قالوا نلتحي وننصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام دار الإفتاء طلعت الفتوى قالوا عاد ورحهم جايبين الاثنين الثانيين التانين سنة وواجب على استحياء كده يعني هي كل حدا بقت خلاص كده هو طب ما احنا ممكن نجيب فيها قولان فكروني بال بالنكته اي واحد يتزنق ايه الحكم يقول فيها قولان فيها قولان يعني ايه اعمل وخلص نفسك بقى خلاص فيها قولان احنا يعني المسألة دي عايز يقول لك ان معلش انا ازهري وبموت في تراب الازهر بس المستوى اللي احنا فيه دلوقتي ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى كل تلفيق في الفتاوى وتزييق في المواقف حاجة عجيبة الشكل يندى لها الجبين والله العظيم وبدافع عن الأظهر وما زلت بدافع عنه لحسن حد يفهم أن أنا بأسئل الأظهر من قريب أو من بعيد فالمهم أن الأظهر في الوسطية وتعدد الأقوال بس ما باش الأستك واسع كده يعني أه تعدد الأقوال بس يقول لي فين الضعيف وفين القوي وفين الراجح وفين المرجوح وفين اللعمل بيه اللي ماعملش بي ما بيه مش تسيبني سايح ولما تيجي فتوى تتعلق بمصير جماعة أو بمصير أمة تيجي تقول موقف فصل ده الموضوع كذا مش تبدي حاجة ميعة تبقى سيف مسلط على رقاب الناس اللهم اغفر لنا يا رب امامة في النقل والتحقيق مش تلفيق مذاهب العلماء مطلوب ان احنا نعرفها وإلا خد عندك المقولات دي قال بعض السلف ما كانوا يعدون من لم يعرف اختلاف العلماء عالما لابد تعرف الاقوال العلماء لهم اكتر من فهم في النص في نص إحنا فاكرين لما قلنا إيه وايه قطعية الدلالة وإيه؟ وظنية الدلالة؟ في حاجات قطعية الدلالة ما فيش فيها أكثر من اللي هو فيها بس وفي ظنية الدلالة اللي تسمح بفهمه اثنين وثلاثة واربعة لحد ما تقوم الساعة يبقى النص بيناسب كل زمن وتلاقي فيه محمل يناسب زمنك ودي رحمة ربنا الواسعة فبيقول لك ما كانوا يعدون من لم يعرف اختلاف العلماء عالما وقال علماء آخرون من لم يعرف اختلاف العلماء لم يحل له أن يفتي ولم يسمع عالما. يبقى يعرف العلماء من أين أخذوا أحكامهم وكيف فهموا واستنبطوا ويدرس القول ده والقول ده والقول ده ويوازن تمشي كلها ولا يمشي بعضها وأيها يكون أليق بالشخص مع تدين مش مع تميع وقال قتاد وسعيد بن جبير أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس واحنا عندنا كتب تخصصت في إيه في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين واللي يقرا الكتب ديا قرايه متقنة ويدرسها على أهل العلم جاز له أن يفتي الناس الكلام ده قاله العز بن عبد السلام وزود عليه الإمام الذهبي بعد ما نقل الكلام ده وانا زودت عليه حاجة قال إيه بقى اسمع الكتب اللي جايه جاي دي هتلاقي فيها مذاهب العلماء من الصحابه والتابعين واتباعهم وائمه الامصار واختلافاتهم وليه قالوا كده والرد على اختلافاتهم احيانا بل غالبا ايه هي الكتب واحد المحلى لابن حزم الاندلسي والمحلى ده مطبوع في عده مجلدات مليان باقاويل الصحابه والتابعين وفتاواهم اتنين المغني لابن قدامه المغني لابن قدامه وده المفترض انه مذهب حنبلي لكن الحقيقة هو فقه مقارن او مقارن كما اشتهر يعني بس ضم اكثر من عشرة مجلدات بس ضم بين جنباته مذاهب الفقهاء لدرجة انك تلاقي مسألة حلها في مذهب تايه بين السطور ومجمع الفقه يوم يطلع المذهب ده ويبني عليه القضية اللي تناسب مجتمعنا في المغني إيه؟ لابن قدامى. إيه تاني من الكتب؟ الإمام الذهبي زود كتاب السنن الكبير للإمام البيهقي مستهرة باسم السنن الكبرى والإمام البيهقي شافعي يقول لك الشافعي له منا على كل أحد من الناس يعني مطوق رأبين بالجمال بتاعته في العلم اللي نشره الا البيهقي فله على الشافعي منه البيهقي من اعلام القرن الخامس الهجري والامام الشافعي من اعلام القرن الثاني الهجري البيهقي جه لملم علم الشافعي كله وعمل موسوعات ودافع عنه فيبقى من اللي ليه فضل على من دلوقتي يقول لك البيهقي له منة على الشافعي رحمه الله تعالى عليه فالسنن الكبير ده خمستاشر مجلد جايب لك الأحاديث النبوية التي استدل بها على أحكام الفقه كله الحديث اللي يشهد للمذهب ده المذهب ده والمذهب ده ويرجح بقى الحديث ده ضعيف والحديث ده معلل والحديث ده فيه والحديث ده به وذلك كان الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه أبو الأشبال محدث واد النيل مصر والسودان العالم الأزهاري الكبير الشيخ أحمد شاكر توفي 1957 تقريبا. رحمة الله عليه كان عامل لنفسه ورد يومي زي ما يقرى القرآن يقرى في كتاب السنن الكبرى للإمام البيهط وكان قاضيا شرعيا وكان يوصي بهذا الكتاب كتابه إيه تاني بقى أنا زودته مصنف ابن أبي شيبة وده مطبوع في 26 مجلد كان مطبوع 7 مجلدات طبعة تعبانة لكن طبعا المحترمة في 26 مجلد وموجود على الانترنت بدي ايف وورد كمان على المكتبة الشامعة مصنف ابن أبي شايرة يجيب لك الحديث النبوي فأي مسألة من المسائل وتحت منها من قال بهذا الحديث من فهم كذا في الحديث ويجيب لك أخام الصحابة والتابعين والبعي التابعين في الحديث ده وإيه ثاني التمهيد لابن عبد البر التمهيد ده مشروح في 25 مجلد هو شرح لموطأ مالك موطأ مالك مجلد واحد شرح ابن عبد البر المالكي الأندلسي شرحه في 25 مجلد حاجه بحر بحر لا ساحل لو من العلم وانا في رساله الماجستير الدكتوراه كنت يعني اعتمد عليه كثيرا في امور اكتشفت ثروه وكثير تايه عنه يبقى عندي كتاب المحلل ابن حزم المغني لابن قدامه السنن الكبير امام بيهقي مصنف ابن ابي شيبه التمهيد لابن عبد البر لا أنا بتكلمش عن الـ عن الـ عن الكتب الشروح الحديثية بتكلم عن الكتب الفقهية التي اعتمد بمذاهب الأمصار فتح الباري بيقال عنه موسوعة العلماء شاتبان عارف فتح الباري إيه؟ موسوعة العلماء يعني اللي عايزة تمرس في العلم يعمل خاتمة واتنين لفتح الباري فالبخاري فيه 97 كتاب أو 96 أو 94 على تعدد النسخ الطبع اللي موجودة 97 كتاب السرعة تسعين كتاب في خمستاشر مجلد او عشر مجلد حسب الطبعة ألوف من الأبواب الحافظ ابن حجر هو بيشرح جاب التمهيد وحطه في فتح الباري ومصنف ابن أبي شيبة حطه في فتح الباري والمحلة والمغني يعني الحافظ ابن حجر هو بيشرح رجع لإيه للأصول اللي أنا بقولك عليها فيبى فتح الباري جمع هذه الأصول لكنه لم يستوعبها لكنه لم يستوعبها أنا بتكلم عن الأصول بقى عشان ترد على المنبع على الأصل بعد كده من الكتب برضو المهمة لأنني زودتها شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي وده مطبوع في عدة مجلدات وهو حنفي. كان شافعيا ثم غير إلى الحنفية لأن خاله القاضي أبو بكرة كان هو قاعد عنده بيتعلم الفقه الشافعي فبيفهمه في مسألة ما فهمهاش قاعد معاه ساعتين ثلاثة يفهمه قال قضى معايا الضحاوية وأنا خلاص تيست يعني المسألة لا فراح خالي أقول لي ده, ده التحاوي بيقول كده أبو جعفر الطحاوي بيقول فرح وخاله كان مفتي الشافعية في مصر فراح خالي أقول لي إنك لا تفهم أبدا أنت لا تصلح امش من أنت ما تفعش للعلم ده وبعد ما كان قطع شوط مع خاله في العلم قال والله لا أغذلنا خالي يغذوا إيه يقولوا ف... فانتقلتوا إلى مذهب الأحناف لأن كان الصراع بين الشافعية والأحناف تبصت لايما درست الشافعية عندها رجالة وتبرز مأوصول وترد على الحنفية والحنفية رد وانحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري شافعي أصد منه في زمانه بدر الدين العيني وهو مصري أيضا شرح صحيح البخاري في كتاب عمدة القاري حنفي وتلاقي معظم شرح عمدة القاري متخذ من فتح البار لأن العين راح لحنفي راح للشافع ابن حجر قال له الديني نسخة من فتح الباري إ ورح صاحبنا عادي يشرح وأخذ معظم فتح الباري وحطه عنده لما من العين كبير في العلم بس هو ولما يجي بقى يلاقي حتة الإمام ابن حجر بيستدل بها للشافعية هو ما يعدهاش يميل قال بعضهم بعضهم ده اللي هو مين؟ اللي هو ابن حجر إن ده يخدم مذهب الشافعية في كذا وكذا وأنا أقول لا ويبدأ بقى يرد عليه جي بعد كده واحد من علماء عمل المحاكمة بين العيني وابن حجر راح جاي بالأقوال اللي رد فيها العيني على ابن حجر وابن حجر لما وقف على نسخة رد على رد مين العيني فاتخذت رسالة الدكتوراه في المحاكمة بينهم الاثنين مين اللي صح مين اللي بيوافق الادله مين اللي ببعد عن الادله وانا اقول لكم ان اكثرهم انصافا واقربهم الى اتباع ما ظهر من الحق ابن حجر رحمة الله عليه لان انا درست الامام بدر الدين العيني في الماجستير درست جزء من كتاب له اتخذ في 24 رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة الأزهر عندنا في قسم الحديث اسمه نخب الأفكار في تنقح مبان الأخبار في شرح شرح معاني الآثار شرح معاني الآثار اللي أنا قلت عليه ده تقراه ما شاء الله تعرف بقى كيف استدل الأحناف على الأحكام التي انفردوا بها أو التي استنبطوها من السنة طيب معاي الشرح شرح الإمام العيني شرحوا في ثمان مجلدات أو في ستة اسمها مباني الأخبار شرح شرح معاني الأثار وبعد كده اختصر الست مجلدات في ثمانية اختصرهم في ثمانية سمها نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح شرح معاني الأثار هو ده اللي التاريخ حفظه لنا نسخة كاملة منه أو نسختين واشتغلنا عليه لقيت الحافظ العيني دفعه التعصب إلى أن يضعف أحاديث صحيحة لأنها تخالف مذهب الأحناف وتنصر مذهب الشافعية ويصحح احاديث ضعيفه لانها تنصر مذهب الاحناف وطبعا كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه لكن هل غلطه زي دي أن تخلينا نرد علم كله لا ناخذ ونرد فيبقى الامام الإمام البغوي كان على معرفه بمذاهب الصحابه والتابعين وإمة الأمصار المجتهدين وامانه في النقل والتحقيق وقد اولى الإمام البغوي رحمه الله كتابه شرح السنة عناية تامة يعني خلاه مشروع حياته خلا ده هو اللي لما يجي يوم القيامه كده يقبل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له عملت إيه لأمته وربنا كان مدي نعمة الفقه والحديث والتفسير يقول له تركت لهم شرح السنة يا رسول الله يعني عمل عمل يتباهى به النبي عليه الصلاة والسلام وترك لنا كتاب في التفسير وكتاب في حنجيب كمان شوية إن سمح اللقاء فأحسن الإمام البغوي انتقاء أحاديث كتابه من مرويات أهل العدالة والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم بالإمامة من أهل عصرهم يعني لما لخصنا لنا الكتاب دل 422 حديث من كتب السنة كلها ما احنا قلنا متوفى سنة خمسمية وكام 16 لملنا العلم بقى اللي قد كله اللي احنا عدنا نحكي عنه المرة اللي فاتت قاعد يختار أي كلام كده المهم يلزق يقص ويلزق كوبي أند بيست يعني؟ لا قاعد يفرز وينأي ويشوف العينة عارف التصدير الجماعة أصحاب مزارع البرتقان بقى والتفاح واللمون والكلام ده أما يجوا ياخدوا برتقان يصدروا أي برتقان بيتصدر؟ لا ده بيبقى بيقول لك فيه بياخد بيب بيفرز برتقان في الأرض الأول وبقى في حاجة للسوي المحلي وحاجة للتصدير وبعد ما ياخد عربية التصدير يدخل بقى على المصنع يحصل ثاني وكمان لما يروح أوروبا البرتقان بيتفرز هناك تاني واحتمال يرجع لك أهو الإمام البغى وعمل فرز أول وفرز تاني وتاني شان يطلع لك اللي أربعة تلاف ربعين وعشرين حديث وقول تستطيع أن تعتمد عليها في أمور دينك ثم جاء شرحه لها ما هو ما جاب لكش الأحاديث وسابك يعني مثلا حتة لحمه نعمة كويسة كده ولذيذة وسهلة الهضم وانت عارف بقى واحد قال لك ديا الحتة اللي عليها العين في الدبيحة وشابك، من ممكن اطبخها خاوم حطت شوية مية على شوية ملح واشرب شربة لحمة وخلاص، استطعمت بحاجة كل إهدم مع السلامة، انما واحد تاني يقول لك بس الدين حكت اللحمة دي، يعمل لك خمسة اصناف تاكل صنف تقول الله ايه ده، يقول لك كذا ما تسميش أنا ما أعرفش أنا أصله، طيب تيجي الصنف التاني يقول لك ده برضو لحمة دي برضو ولا حاجة تانية، يقول لك آه ده منين دي بقى اللحمة دي من اللي جابها آه هي هي، تيجي صنف ثالث صح ولا مش صح؟ فهو الامام البخائل وامام البغوي اختار لك الاربع تلاف روما تنقل عشان حجيث على الفرازة عمل غربلة وفحص وقل لك قول ما تقول وما سبكش بقى انت تطبخ وتبوز الطبخة لا ده عمل ايه تبخالك طب تبخالك وسبك جعان جعان جعان ولا تبخالك وسبكها على الاخر بحيث تتلكم من اول لقمتين وما تكملش الاكلة والبوز ولا تبخلك بحسة كلها كلها وأغراك بيها فوافقت جوعك فسدته وكانت خفيفة فلم تحدث عسرها هو النظام كت... هي الجملة اللي جاء دي ثم جاء شرحه لهذه بعد ما فرزها مشتملا على ثوائد شتى من حل مشكل يعني الأحاديث الملتبس فهمها هي الحديث في حد ذاته تيجي تفهمه ما تعرفش لازم حاجة تانية تيجي تفك الإشكال ده من اللي يجيب الحاجة الثانية اللي تفك الإشكال العالم الموسوعي الناس اللي ما عندوش يفضل يفضلوا يفقول لك ما عرفش طب حاول لك ما عرفش هو مثلا حاجة بتتفك بمفتاح خمسة هو معاه تسعة وعشرة وحداشر يجرب تسعة ما فيش فائدة عشرة ما فيش فاي يقبض عليها من هنا ومن هنا ما فيش فاي يهز فيها ما فيش فائدة خلاص. خلاص هي عايزة حاجة تانية من الخارج يوم عامل عملي يجي واحد ثاني معاه شنطة مفاتيح اتنين مفتاح يوم بس فيها كده وخبير بقى يقول لك دي مفتاح 5 يا يا فلان هات مفتاح 5 ادي من الشنطه هات سبحان الله ايه ده واحد راح مصنع كان عطلان قصه بقى قصيرة في النظام ده راح مصنع عطلان يدوبك بس كده راح مطلع من الشنطه بتاعت حمزه بتاعته دي مسمار صغير وصاموله المصنع المهندسين بتوع المصنع وجيرانهم واللي يعرفوهم واللي يتشدد لهم ما حدش عرف يحل المشكلة والمصنع واقف بقاله وكله بخساره جابوا قالوا فيه واحد مشتهر في المكان الفلاني بيقول لك ده من الآخر فجه نقر البص كده العطل ايه ايه اللي حصل اه نقر كده راح نطلع المسمار وحطه وراح طب الحساب كام ما خدش اي تانيين يا عيني طالعين مزيتين ومشحمين وعفاريت طلعين بقى زيت من فوق لتحت واللي طارت له سنه واللي اتكسر له صبعه وما عرفوش يعملوا ده هو واقف بس يا دوبك كده شمر ذراعه تشميره بسيطة كده تن اليقه بتاعته بس كده وراح عامل اللي المصنع دار كام يا عم حسابك؟ قال لهم 1000 دولار 1000 دولار قالوا ازاي؟ ده انت عملت مصمار وصمونا راس هم افتكروش المهندسين اللي اتكسرهم اتزيتهم وتشحموا المصنع اللي عطلان بقال لهم محاش عارف اكتشف ازاي يا عم حته مسمار ب1000 راح كاتب لهم ورقة دولار واحد ثمن المسمار والصاموله وتسعين دولار ثمن خبرتي في التعرف على موطن الخلل صح ولا مش صح فهو كده الامام مين البغوي الاحاديث المشكله اللي يقف عندها قصار العلم زي حالتنا مش عارف يعمل حاجه ولو جه يعمل هيكسرها ويبوظ الدنيا فيوم هو يقول لك استنى حلها مش فيها حل الحديث ده مش فيه حله في حديث ثاني وانت الحديث ده مش على بالك أصلا ولا انت حفظته يب كان يعلق على الأحاديث ويشرحها بفوائد كحل المشكل وتفسير الغريب الكلمات الغريبة هي الكلمات التي خفية معناها وغمض غمض وخفية طب هي عشان هي غريبة ولا عشان احنا الغربة عن اللغة العربية عشان احنا الغربة عن اللغة العربية ففي كلمات غريبة عن احنا سمعنا النهاردة رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يعني ديارا فمعنى سوره محكم مره عليه وعن ابي صلاه والسلام انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارى يعني تبارى جبتها كده لانك اطلعت عليها ولا بالمعنى العام الاطلاع عليها. في في عايز أقول لك سر بقى في سر في القرآن الكريم اسمه التفسير العام. سمعت عنه قبل كده؟ يعني يقرأه الأمي ويفهم فحوى الخطاب ومضمون الكلام، فينسبك المعنى في نفسه ويلتأم التئاما تاما. ويبقى فاهم المعنى رغم الكلمات ايه غريبة بس ما عرفش يقولك الكلمة دي في حاجاتها لما تيجي تقوله سيدنا نوحة الرب لا تغادر من الكافرين ديارة إنك ينتظر إلا فاجران كفارا تبارة لما تيجي تقول كده تقوله معناها ايه يقولك أنا ما عرفش الكلمات ايه بالضبط بس معناها يا رب ياخد الكفار كلهم ما يسيبش واحد منهم هي كده او كل القرآن الكريم سبحان الله ولقد يصرد القرآن ايه للذكر للذكر يعني للفهم فهناك فهم خاصة تعتمد على تحليل كل ت ودي للعلماء وهناك فهم عام ودي معجزة ليست إلا للقرآن يفهم أي واحد المعنى العام رغم أنه لا يدري تحليل الكلمات فهنا الإمام البغوي أما كان يحد على كلمة غريبة لأن الناس ضعفت عندهم اللغة العربية كان يقول لك معنا وحيجلنا نماذج وبيان الأحكام بيان حكم يقول لك هذا الحديث استدل به الشافعي على كذا أو استدل به الأحناف على كذا أو قال بموجب هذا الحديث فلان وفلان وفلان إن كان حد من العلماء قال بحكم طب ما فيش حد من العلماء ألحكم من الأحكام من الحديث ده هو نفسه يقول لك الحديث ده في الحكم الفلاني والحكم الفلاني وما إلى ذلك مما يمت بسبب إلى فقه الحديث طب إيه اللي خلى الامام البغوي يالف الكتاب ده ما كان يقول انا هعمل ايه ما قال البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والائمة ابن حنبل ومالك والشافعي وابو حنيفة والعلماء الاوزاعي والثوري وابن عيينة كل الخطابي كل دول الفوا في العلم انا هعمل ايه بقى كان ممكن يقعد ويقول خلاص يا جماعة العلماء دول الفوا كتب وشرحهم وعملهم إحنا هنعمل ايه هنعمل تاني اللي عملوه إيه اللي خلاه يألف الكتاب ده؟ يقول لك حمله على تأليفه هذا الكتاب ما شاهده في عصره من جمود كثير من أبناء زمنه على كتب بعض الفقهاء وإعراضهم عن الكتاب والسنة وإغفالهم البحث عن معانيهما ولطائف علومهما فرأى أن من حق الدين عليه وواجب النصح للمسلمين أن يؤلف هذا الكتاب الرائع الذي يجمع بين الرواية والدراية لتنصرف همامهم على اختلاف مشاربهم إلى الاقتداء بأئمة السلف الذين ألهموا الفهم الصحيح للإسلام عن طريق التفقه بالقرآن والسنة وما يرشدان إليه من أصول وقواعد يعني الكلام ده؟ انت عارف كل الزمن ما يتقدم تلقي التعصب للفروع وللاشخاص مش للقران وللسنه مش للقواعد وللاصول تاني كل زمن لما يتقدم هو مش صراحة مش بيتقدم بيه بيتاخر تلاقي التعصب لايه للفروع وليس للاصول للاشخاص وليس للقواعد طيب اللي يتعصب للشخص وكلام الشخص يخالف القاعده المتعصب حيعمل ايه مع القاعده قدامه حاجتين ينسفها ويقول لك ما فيش حاجة اسمها القاعده دي يطوعها ويقولها تاويل فاسد يخدم بيه على مين على الشخص اللي بينصره طب الفروع والحواشي بقى لو واحد مغرم بيها والمتأخرون كانوا مغرمون بالفروع والحواشي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقعر في العلم وعن الاغلوطات وكانوا بيعملوا حاجات ما تنفعش فالمهم لما يعودوا بقى يحكموا الفروع يلقوا الفروع اللي هم وصلوا لها وعدين يشعاف الناس واحد جاب لهم أصل من الأصول قال لهم الفروع بتاعتكم دي بتخلف الأصول الفلانية قدامه حكتين يينسف الأصل ويضيعه وما يعترفش به يا يطوع الأصل ويميعه ويلويه اللي اسمها لي أعناق النصوص علشان يخدم مذهبه ففي زمن الإمام البغوي اللي هو من علماء القرن الكام يعتبر الخامس والسادس الهجري سبحان الله يعني من أكتر من كم سنة قلنا تسعمائة سنة وكان في زمن وناس عندهم جمود على كتب بعض الفقهاء هو الكتاب أنا مرة بشرح وأنا أول ما دخلت قسم الحديث النبوي وبلدنا طول عمرها أحناف رزقها الله بطائفة من وأنا مذهبي حنف في الأصل في الازهر يعني ثم انتقلت الى مذهب اهل الحديث فالمهم مع حب للمذاهب كلها يعني مش معناه أن احنا بنهدم المذاهب حشى لله ده هي الأصل عندنا علماء كبار أكرمنا الله بهم وحافظ الدين بهم بس لسنا نقلدهم في كل شيء لأنهم قالوا لنا كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا خالف قولي حديث رسول الله فضرب بقول عرض الحائط وخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله حنأكد المعنى ده في حلقة علمني رسول الله يوم الاثنين إن شاء الله ساعة تسعة ونوص فالمهم كان من ضمن الحاجات اللي احنا درسناها في المذهب الحنفي إن وضع اليد اليمنى على اليسرى حال قيامك للصلاة تحت السرة تحت السرة مش فوقها التخصر وضع اليد على السرة ده إيه؟ مكروه إنما وضعها تحت تحت السرة بالنسبة للرجل اليمنى على اليسرى والمرأة تضع يدها اليمنى على اليسرى فوق صدرها لكونه أسترى لها نحفظناها كده في الفقه الحنف وبيستدل بقى يقول لك في الحديث عن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من سنن المرسلين من ضمن الثلاثة ايه؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة طبعا احنا حافظين الحديث ده وطول عمرنا نقوله وانا شرحت الفقه الحنفي كله وانا في الاعدادي والثنوي الاهل بلدي وانا في الاعدادي والدي خلاص اول ما دخلت والاعدادي قال لي بقيت تلت عالم يلا امسك كتاب نور الإضاح ورحت شرحته للناس اقول لي قول بس كده ك ماء التي يجد تربية سبعة اتمية. ماء البئر وماء النهر وماء البحر وماء وماء, وماء. أقعد عد عد سنن الصلاة مش عارف 52 سنة قولية وفعليها شروط صلاة 17 شرط ساحة 1 2 3 4 بس والناس فرحانين بي أما دخلنا في الثانوي خدنا اللي خدناه في أول وثانية وثالث عدادي في الأربع سنين ثانوي بس بالأدلة واختلافات المذهب مع المقارنب بالشافعي ما احنا بقى كبرنا في الثانوي كلام أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد, ومحمد بن حسن وزفر. وهذا قال ابو حنيفة كذا الحديث كذا والآية كذا قال ابو يوسف كذا الحديث كذا والآية كذا شرحت الفقه كل منه كنت بذاكر ومنه ايه بتعلم عشان كذا كنت بقفل الاربعين من الاربيون ما جيب تسعة وتعاتيين من الاربعين في الفقه ببكي دم وانا عربت المشروع على ابن محمد وعلى عمر ما عرفش عملوه ولا لا زميل وربنا يبارك فيهم جميعا تدهم يا ابني ادخلوا على الفيسبوك بتاعكم اللي دوشينا بيه بشوية الاخبار اللي تقدم ولا تأخر وقولوا كده معا نحو تعليم أزهري أفضل وكل يوم تكتب لك إيه فقرة بتكتبها بإيدك وبتقراها والناس حتعلق لك حتنساها بعد كده يبقى نشرت علمه وفي نفس الوقت إيه استفدت وإن شاء الله بس خلاص بقى السنة كبست بقى في الأجازة بقى فالمهم إيه أما قلت الحديث ده قلت يا جماعة الحديث الصحيح والسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره أو تحت صدره إنما الحديث اللي بيقول تحت سرتي ده حديث إيه ضعيف جاني واحد راح جايب إيه وانا خلاص بقيت في قسم الحديث بدأت أدرس بقى وقال الحديث ده ضعيف وصحيح فجاني واحد من اللي عنده كتاب واحد من الكتب بقى اللي هي الأديمة بتاعتنا الأزهرية لما فهز تصح وتضعيف كتب الفقه إيه الجامدة بقى شوف حمل الإمام البغو على تأليف كتابه ما شاهده في عصره من جمود كثير من أبناء زمانه على كتب بعض الفقهاء ايه العلم اللي في كتاب الفقيه اللي في كتاب الفلاني واعراضهم عن الكتاب والسنه راح رايح اول ما سمع وانا لسه بفتح في الدرس طلع جري على البيت جاب نسخه من كتاب سيده وسيده كان احد المشايخ اللي علمه الايه هو ما كانش ازهاري يعني ما كان مستعلمه الأزهار ده يعني وراح داخل وراح جايب لي كتاب نور الايضاح ولا كتاب اللي هو الاختيار لتعليل المختار ده في الثانوي قال لي كتاب قطع الدرس ودخل على المحراب عدل زي ما أنا قاعد كده قال لي لحظة يا صراحة عم الشيخ شهاب قطوله يا عم قال لي كاما انت بتقوله ده لأ بتقول لا ليه بس استنى قال لي هو حديث اهو في كتاب سيدي اهم حاجة اكتاب ايه؟ سيدي دي انا قطوله يا عم انا قلت الحديث ده أنا قلت هو في الكتاب هو كده طب ده الحديث ماليش دعوة يعني الحديث يبقى موجود في كتاب سيدي ويبقى ضعيف يعني الحديث موجود في كتاب الائمه الاحناف دونه ويبقى ضعيف يعني انت تعرف أكثر منهم يا عم لا ده ترابهم فوق دماغتنا تراب رجليهم فوق دماغتنا بس في كل ده علم عليهم وفي المتقدمون وفي المتاخرون وفي المتعصبون الجامدون وفي وفي فده مصر قال لي لازم تقول ان ده صح قلت له ما اقدرش لك ان ده صح ما قلت له بص على العموم يا سيدي انا حاول لك حاجه تانية خالص انت عايز تحط ايدك فين قال لي تحت صورتك خلاص المسكولة خلصت أنا أبن واللي عايز يسمع الحديث سأحطه يدي فوق الصدر أو تحت الصدر بشوية ينفع مصر لازم ما جيبش التاني ده خالص قلت له طبعا أنا حقول لك حاجة تانية خالص بلس لفوق الصدر ولا تحت الصدر سيب إيدك في جنبك صلاتك صحيحة مية في المية إلا عشر سغنون كده لأن هي هيئة من هيئات الصلاة سنة من سنن الصلاة مش شرط صح قال لي برضو لا. قلت له عليهم انا عندي حل تاني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك اقعد انت يا عم علّم الناس اللي انت عايزه وانا هشوف لي جامع تاني يا عم علّم الناس اللي انا عايزه ورحت سايب الجامع وايه ماشي ما خلاص بقى أنا مش عارف أحسن اللقاء وما اقدرش أخ... قلت له الثلاث حلول رضيت يعني انت كده صح وكده صح وكده يعني اللي بيقلد مذهب من المذاهب ويكتفي به صحه مش صح صح لكن هو يلزمه بعد يقلد يبدأ يعمل إيه؟ ينقب ويبحث عوام الناس اللي ما عندهمش قدرة على التنقب والبحث أقول له إيه؟ إمانك شيخك اللي انت تثق في دينه وبتتعلم على إيده وربنا تقبل منا ومنك ونهار ما لاقي حاجة عندك فيها ضعيف ولا بتخالف القوي ولا كذا حتنقش معك بالراحة لقيت المسألة أفلت معاك أقول لك يا عم ربنا تقبل منك أو أنت متبع لإمامه وخلاص انت فاهم هي أفلت معاك بس أنا ساعتها مشيت فواحد شدني من الجلابيه بقى كده التوب بتاعي قال لي والله لو مشيت لازم أقطع التوب ده دلوقتي قلت له خلاص عم أنا عادته بريت يمينه أول ما عدت كده والتاني قعد وما وقال أكمل الدرس أنا بقى هو الله بصدق وأنا كنت يعني في أولى ثانوي تقريبا فالمهم عادت واول ما عدت صاحبنا غفل عني ورحت واخد نفسه وطلع جاري بقى ما هو انا مش هاعد. مش قاعد مش هاسمح له يقول حديث ضعيف واسكت وما اقولش حديث ايه لازم اعلق والا لو أنا شفت حديث ضعيف وما معلقش عليه يبقى خنت الايه الامانه فتعال شوف هو خلاه يعمل كده ايه الامام البغوي لقى جمود على كتب الفقهاء واعراض عن الكتاب والسنه تجيب له الحديث الصحيح يقول لك الشيخ فلان قال كذا طب يا ابني الشيخ فلان قال كذا دليله ايه ما فيش تجيب له الكتاب والسنه هو يجيب لك كتب الفقه المذهبيه طب يا ابني ما هي على رأسنا واجتهادات اه بس مش كلها معصومه واغفال الناس البحث عن معانيهما ولطائف علومهما شوفوا يقول لك فراى ان من حق الدين عليه وواجب النصح للمسلمين ان يؤلف هذا الكتاب الرائع الذي يجمع بين الدرايه والروايه الروايه يعني عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله الدرايه يعني الفهم والاستنباط فجمع بين الاتنين حتى يعود الناس إلى الفهم الصحيح للإسلام عن طريق التفقه بالقرآن والسنة. نكمل لقانا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلّي اللهم على نبينا محمد وآلِهِ وصحبه وسلم